Allah ta'ala alay wa attuni muslimin. Inna hu min sulayman wa inna hu mismillahi rrahmanir rahim. Allah سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي واتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala alayhi wa atuni muslimin. Inna hu min sulaiman wa inna hu mizmi Allahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa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 سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الَلَّا تَعْلَوْ عَلَيَّ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ إِنَّهُ مِنْ صُلِيمَانَ وَإِنَّهُ مِسْمِعِ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 إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم.اللَّهَ تَعَالَى عَلَيَّ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ إِنَّهُ مِن سُلِيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ en laa ta'anur alaiya wa atuni muslimin. En laa ta'anur alaiya wa atuni muslimin. En laa ta'anur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 Allah ta'ala on minä ja minä olen muussa. Inna hou mina on minä Inna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 1. Alla ta'anu alaiya wa atuunee muslimiin 2. Inna hu inna hu bismillahirrahmanirrahim 3. Alla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 1. Alla ta'anu alaiya wa atuunee muslimin. 2. Inna hu min suleimana wa inna hu bismillahirrahmanirrahim. 3. Alla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 سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أَلَّا تَعْنُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإنه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 Allah ta'ala alay wa attuni muslimin. Inna hu min sulaiman wa inna hu mismillahi rrahman rrahim. Allah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 سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم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 1. Alla ta'anoo ala yya wa atuunee muslimin. 2. Inna hu min suleiman wa inna hu bismillahirrahmanirrahim.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 سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي واتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala on minä ja minä olen muussa. Inna hou mina on minä Inna